الا من صادق كتاب نور انزل اليه فلا يجن في صدر بحر منه لتنزل به ابي وذكر اتبعوا ما انزل اليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون الى اخر الايات الكريمات الا من صادق هذه الصورة صورة الأعراف مبتدأ بهذه الحروف المقطعة كغيرها من الصور وهذه الحروف المقطعة كما قلنا مرات ومرات انها تشير إلى أن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف الحروف الأباجدية الحروف الأبجدية التي يتحدث بها العرب ويتكلم بها الفصحاء البلغاء هذه الحروف كلنا فيها التحدي للعرب ولغيرهم حتى تقوم الساعة بمعنى أن من استطاع أن يأتي بمثل هذا القرآن المؤلف من هذه الحروب فقد بطلت رساله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هذا القرآن من كلام الله عز وجل وكل شيء من الله ما يستطيعه البشر فهذه العين مثلا من صانعها إذا فقدها الإنسان يستطيع العالم أن ياتي بمفيه ما يستطيع واللسان هذا لو فقده الإنسان يجد من يعوده رياه إنه من سبحي من؟ من الخالق هذا الصوت الذي يتحدث بهذا القران ويتكلم بهذا القران هذا الصوت اذا فقدناه نجد من يعودنا إياه؟ والله لا وهكذا الكبد الرئتين الكليه الان نرى الكثير من فقدوا الكليه <تصفيق> هذه الكليه ما مهمتها انها تصفيه تصفيه الدم من الرواسب ومن الاملاح ومن ومن ومن الى اخره كم حجمها لا يتجاوز هذا المقدار هكذا هذه تقوم عندنا كليتان واحده احتياطيه وواحد واحده شغاله عندما تتعطل هذه تتعود باخرى اذا فقدت الاخرى خلاص قد يقول قائل لقد استطاع البشر ان يصنع الهه تقوم بالتصفيه هذه الاله التي صنعت الان اله ضخمة كبيره لتقوم بالتصفيه بتق... لتعوض الكليه التي لا تتجاوز هذا المقدار انظروا وهذه الاله التي صنعت الان هل تصف الدم مئة في المئة؟ كلا ثم كلا إنها تقوم بتصفية عشرة في المئة وكل مرة يجب وينبغي أن تدفع سبعين ثمانين الفرنك في كل ثلاثة أيام لتقوم هذه الآلة بتصفية عشرة في المئة من بولك سبعين ثمانين الفرانك في ثلاثة ايام في كل ثلاثة ايام وفي التجربة مز مرة هؤلاء الذين يقومون بتصفية الدم ما زادوا على ثمان سنوات هذا اقصى واعلى ما يمدده صاحب الكليتين المصاب بالكليتين ترون اخر نعم الله علينا ولا لا هذه اتيت بها كمثال وهكذا اخواني كل صنع الله يعجز البشر ان ياتي بمثله وهكذا كلام ربنا سبحانه انه من صنع الخالق انه من كلام الخالق سبحانه المتكلم به هو الله وهذا الكلام كلام الله لا يستطيعه أحد كذا فها هي الحروف أمامنا فلنصنع مثله هذا الإنسان من صنعه مما صنعه من طين من ماء مهين من صلصال من حماء مسنون هل حماء المسنون أمامنا هل الطين امامنا هل تراب امامنا هل مني امامنا نستطيع ان نصنع هذا الانسان والله لما نستطيع هذا التراب كله امامنا نستطيع ان نصنع ذبابا ولو اجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وهذا كمثال لهذا الكلام العظيم وان كنتم في رضي منا نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من المسجد معجزات الأنبياء كلها مضت وانقرضت وماتت لكن معجزه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت حتى عسل يتحدى العالم كله ان ياتي بصوره من المسجد ما ومسطا اذن هذه الحروف المقطعه تشير إلى هذا المعنى الكبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام مين صاد ألف لام مين صاد وقد نجد ألف لام ر قد نجد كاف ها يا عايم صاد سيا سين طا ه كل هذه حروف مقطعة ربنا يتحدى به المجرين هذا القرآن منه ولذلك كثير ما تجد عاقب الحروف المقطعة الحديث عن القرآن مباشراً فهذه الآية ألف لام ميم صوت كتاب موز إلى إليه ألف لام ميم سورة البقرة ذلك الكتاب لارض طه ما انزلنا عليك القرآن بتشكر ياسين والقرآن الحقيق خاف والقرآن الحكيم والقرآن المجيد إلى آخره إلى آخره مما يدل على أن هذه الحروب تشير إلى هذا المعنى العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاف كتاب نكر إشاره, اشاره إلى عظمته كتاب أنزل إليه والابتداء بالنكير عند العلماء لا يجوز لكن لما كان المقصود بهذا الكتاب العظمه هذه العظمة سوغت لنا الابتداء بالنكيرا فكأن هنا صفة محذوفه كتاب عظيم جليل لا يقدر قدره كتاب انزل إليه هذا على فرض أن أنزل هي الخبر وهذا هو صحيح هذا الكتاب منزل الله من كلام رسول الله منزل كتاب أنزل ما هو مؤلف من تأليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يستطيعه أبدا ولذلك كلام رسول الله أحاديث رسول الله كذب فيها الناس لا كذبوا فيها حتى اضطر العلماء لان يضعوا كتبا فيه في الاحاديث الموضوعه والمكذوبه على رسول الله وما اكثرها لكن القرآن فيه من كذب على الله واتى لنا بكتاب قل هذا كلام الله هذا القران لا ابدا الا الروافد الا الروافد فهم الذين كذبوا على الله واتوا بكتاب قالوا ان هذا الكتاب العظيم هذا القران باطل ليه لان عندهم قرانا اخر يزيد على هذا القران ثلاث مرات واتهم الصحابه, الصحابة رضي الله عنهم طمسوا الكتاب العظيم والف بعضهم كتابا سماه قال الاباء في كتاب رب الارباب التي والله عندي نسيت اسمه فصل الخطاب في تحرير كتاب رب الارباب, رب الأرباب. فصل الخطاب في تحرير كتاب رب الارباب اعوذ بالله ورد على قوله سبحانه وتعالى ان نحن نزلنا الذكر وان لولا حافظون فوالله الله يحفظه لالا ام الفوج القديمه قلبي بسروحفظه من كتاب الله هم كلفوا بعذرهم فظاهر لكن هذا الكتاب من عظمته عند ربه ومن تشريف الله لسيدنا رسول الله هذا الكتاب سولى هو سبحانه وحفظه لا يتهر باطل من بين يده ولا مخبه ليه؟ تنزيل من حكيم حميد لأنه منه سبحانه مصدره من الله ما يمكن يتحرف أبدا ولو تجمع العالم على تحريفه وإطاله والله لقاء لا تجمع نسبة فلو ولو كلمة بي ولو نقطة يجمع العالم كل هذا كذا ليه؟ لأن الله سولى حفظه سبحانه سبحانه ولذلك الذين كذبوا على الله هذا هذه الفرية العظيمة واتهموا الصحابة وسبوا الصحابة ولعنوا الصحابة واتهموا بأنهم يعني تأمانئوا يعني عملوا انقلاب حزم كوريش من انقلاب العليم ابي طالب زور ومثل والعيد بالله قالوا إن, إن الصحابة طمسوا الكتاب الذي تحدث عن علي بن ابي طالب أعوذ بالله نسأل الله العافية نسأل الله أن يعافينا من الكفر ولا بالله أعوذ بالله الفلام ميم صاد كتاب أنزل إليك أنزل إليك لماذا أنزل هذا الكتاب على رسول الله ليصدع به ليصدع بما فيه للناس لينقذ الأمة والأمم أمم الأرض لينقذهم من الغرق لينتشلهم من الحرق العالم في عهد رسول الله كالآن العالم كان يحترق وكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطفاء النار في الكرة الأرضية كلها كله بالإطفاء سيدنا رسول الله وحده. أمان ثقيل لا لا. أمان ثقيل جدا. لأنه أرسل إلى العالم كله. وما أرسلناك إلا كافه للناس مثيرين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الغريب أن هذه الآيات مكية. وهذه ترد على أولئك الطاعنين الذين يقولون إن هذه الرسالة كانت. كانت ايش اقليميه لكن لما نجحت ادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عالمية نقول لهم كذبتم ان هذه الايات التي جاءت بعموم رسالة وانها والله كلها مكية ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاور هو اصحابه ما يستطيعون ابدا ان يعلنوها مدوية وعلى ناس الله عليه وسلم ومع ذلك كانت هذه الآية تنزيل فقال الله له يعني مثل قوله سبحانه الفلام ميم كتاب ننزل إليك الفلام ميم صاطر كتاب ننزل إليك أنزلناه إليك لتخريج الناس الناس كل الناس من الظلمات إلى النور في اللبس بأن تخرج الناس من ظلمات الكفر من ظلمات الشر، من ظلمات الضلال من ظلمات الجاهليه من ظلمات الفساد والرذيله من ظلمات القلق والحيره والاضطراب من ظلمات الكبر والغطرسه والظلم والطغيان والتسلط من هذه الظلمات انت مكلف يا نبينا ان توقد النور في هذه الكره الارضيه وان تسجل الناس من هذه الظلمات الى ايش إلى نور العلم والايمان الى نور العقيده الصحيحه الى نور الاخلاق الفاضله الى النور الى النور الطمانينه والراحه والحياه السعيده الى نور الهدايه نور في القلوب ونور على الاجساد ونور على الجوارح ونور في البيوت والاسر والشوارع ونور في الامه ونور في الفكر ونور في المحاكم ونور في المدارس ونور في الحياة الدنيا كلها نور في الدنيا ونور في الآخرة ويوم القيامة صار المؤمنين يسعى نورهم الذي حمله منها من هنا النور من أين أخذوه من هنا من هذا الكتاب العظيم لأن هذا كتاب نور ومن لم يأخذ هذا النور من هنا فسيكون في الظلمات هناك ظلمات بعضها فوق بعض ولهذا سيدنا رسول الله كان وتعالى يدعو الله وجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصر نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا لي نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والنور لا يعطى الا لمن طلب كما قلنا مرات وكرات من سحرك عليه من ساحت عليه من سعى له بجد واجتهاد هذا هو الذي يحصل على هذا المر ولا يجده الا عند ربه سبحانه لا يجده الا في كتابه لا يجده الا في منهاجه الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قد جاءكم من الله النور وكتاب مبين يهدي به الله من سبع رضوانه للسلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط المستقيم اذن اخواني رب العزه يقول لسيدنا رسول الله الف الفلام الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك اليك انت المحمل بهذه الامانه هذا الكتاب موكول اليك أنت الذي ينبغي أن تنشره أنت الذي يجب عليك أن تعلنه أنت الذي يجب أن تبلغه وفعلا بلغه للا وقال في آخر حجته في حجة الوداع كان يقول ألا هل بلغت هل بلغتكم قالوا اللهم منعه. هل بلغتكم؟ قالوا اللهم نعم وينكروا ثلاث مرات يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم اني قد بلغت لان هذا القرآن امانه في عنق رسول الله وثم قال لنا كلنا لنو من بلغ قال لنا فليبلغ الشاهدون منكم الغائب اللي محضر يبلغه من حضر فليبلغ الشاهد منكم الغائب وكذا ايضا يجب ان نقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب اعلم زوجتك اعلم بنتك، اعلم ولدك اعلم جارك اعلم صديقك اعلم كل من يتصل بك كتاب انزل إليه ثم هذه أمانة ثقيلة ولا لا ثقيلة وثقيلة جدا طمأنه رب العزة بقوله فلا يكن في صدرك حرج لأنه حقيقة كما يقول المثل تنتقل الجبال من مكانها ولا تنتقل التضائع من أهليك. كذا كذلك لا فامته تطبعت على الشرك وتغلغل الشرك في حياتها امتزج بلحمها ودمها صار جزءا من حياتها من اقتصادها من جزء من دمائها ومع ذلك كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ينقلها من هذه الحياه المظلمه الى الحياه النورانيه من الحياه الجاهليه الى الحياه الربانيه فقال له فلا يكن في صدرك حرج انما ثقيل عظيم ما يستطيع ما يستطيعها هكذا مطلق البشر ابدا الا بعون من الله قال فلا يكن في صدرك حرج من تبليغك خشية ان يكذبوك وان يذوب تحمل صبر ولا لا تحمل ولا لا بل زاد الله وسلا بقوله ولا قد كذب الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وقالوا حتى اشئت أتاه نصرنا اتاهم ولا مبدلا لكلمات الله الله وعد بالنصر لا بد ان يتحقق لمن بلغ وصبر وصام لمن صدق لمن اخلص لا بد الله لا يخلف وعده الكلمة الله لا تبدأ المؤمنين بالنصر لابد أن يترون قل أين النصر والمؤمنون الكثير وأين النصر أقول ما هم مؤمنون كمال الجمال حتى نعدم إيمان جزء جزء بسيط بسيط من نور الإيمان ما عندهم الإيمان يوم يكملون في الإيمان يتحقق النصر والله وعد الله الذين آمنوا منكم وعد وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. اشقال لا يستخلفنهم على الارض بالتاكيد بالقزم هذا جواب القزم والله لا يستخلفنهم الأرض يعطيهم الخلافه شو الخلافه يعني هم الخلفاء في الارض هم يهدم زمام كره الارضيه يحكمون العالم الغرب والشرق وحتى امريكا تكون سيدها لكن اين الايمان ولا ينصر الله من من ينصره اين نصر الله ما نصرنا ديننا ما نصرنا شريعته ما نصرنا منهاجه يوم ننصره يتحقق لنا. يوم نعطي نافر. ما تعطي ما تاخذ ان هباته تسى اليك هكذا الله وضع سنن ووضع قوانين اذا اخذنا بها وصلنا والا ان قطعنا سبحان الله اذن فلا يكن في صدرك حرج منه من ابلاغه او ولا يكن في صدرك حرج سبحان الله قد ياتي سبحان الله خواتم وتقولنا هذا الكلام ربما ليس كلام الله لا ولا يكن في صدرك حرج والشك في ان هذا كلام الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يشك فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب مقبله فقال يقول والله ما, ما شكلت سوء أبدا ما دخلني شك معفرني فيك ولكن سبحان الله ربما يسك شك فهذا القرآن هو من الله أيوه. فلا يكن في صدرك حرج منه كان قائلا قال وما مهمة هذا القرآن لما انزلت يا ربي هذا الكتاب فقال لتنذر به وذكرى أمران اثنان هما غاية إنزال هذا الكتاب لتنذر به وذكرى للمؤمنين نزل للنظارة ونزل للتذكير نظارة من؟ النظارة قلنا مرات وكرات الإنذار هو الإعلام بالأمر الضار كذا قلنا أقول فالانذار فالإنذار معناه أنك تنذر فأنظرتكم إيش نارا صلظة لا يصلاها إلا الاشقى الذي كذب وتولى كذب بقلبه وتولى بعمله ما صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كذب بقلبه وأعرض بجوارحه يعني عقيدة وعملا أعرض بالكل كذا هي الأمة الآن لها ما صدقت ولا عملت بل كذبت وتولت نعم يقول الله عز وجل لتنذر به للجنظار للانذار من عواقب الكفر والشرك والضلال والانحراف والفساد والاعراض عن الله واشهار الحرب ضد الله وكراهيه في دين الله هذه عواقبها سيئه علينا بالله فجاء هذا الانذار خذوا بالكم انكم مهددون في الدنيا والاخره ايش اسمه هذا اللي ما خلصش الضريبه جاء الورقه الاولى وجات الثانيه اش كيجي انذار كيجي ورقه خجلي كزي الانذار اش يدخل هذا الانذار شي يقول خلصوا لاحد تنجم الانذار والحجز بالله الدنيا قل لي اش يقول ولا الله ولا نسال الله العافيه شلون تنذر به اذا مهمه القران قرينا في سوره المدثر يا ايها المدثر قم فانذر اول ايه بعد اقرا اول صورة بعد اقرا لله لتنذر به هذه بقولك والثانيه وذكرى للمؤمنين ذكرى وعظه وعبره حتى لا يغفلوا حتى لا ينسوا حتى لا يزغوا بخساهين سادرين مخمورين غافلين لاهين لا ذكرى للمؤمنين لمن للمؤمنين هو ذكرى للكل ولكن من ينسفع بهذه الذكرى؟ أعظم هذر من الله وأعظم نعمة من الله هي الإيمان الإيمان الذي يجعلك معزم ليش؟ لتقبل هذه الذكرى الإيمان كجهاز كجهاز استقبال يستقبل عن الله ياخذ عن الله حينما يتكلم الله تتجاوب انت مع كلام الله يكون عندك تجاوب افمن الذي اعدك وجعلك مستجيبا الإيمان. وجعلك متقبلا امرا ونهيا كذا علما وعملا هو الايمان فاذا اعطاك الله الايمان هذا الايمان يجعلك آلة الاستقاله إذا قال الله إذا أمر الله قلت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إذا نهاك الله يظهر إذا أخبر الله صدق. ما فيه كلام ليش ما الذي أعدك إنه الضمان ما الذي يستجيب المؤمنون ولذلك اليوم الكرة الأرضية أو العالم الإسلامي لا نرى فيه منهاج الله يطبق. لا نرى فيه كلمة الله تطبق لا نرى حكم الله يطبق ليش؟ لأنهم فقدوا الجهاد فقدوا الإيمان لو كان عندهم إيمان لكانوا نسخا من كتاب الله في بيوتهم في شوارعهم في مدارسهم في جامعاتهم في محاكمهم في كل مياتنا حياتهم. لكن ما نرى هذا ليش؟ لأن الإيمان مفتوح هو الذي يعد الإنسان إلى تقبل آيات الله وإلى تقبل أوامر الله ونواهيه ما أنه الجمال إذن لتنذر به وذكرى للمؤمنين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء لتنذر به وذكرى للمؤمنين بعد هذا التوجيه الرباني لفيدنا رسول الله جاء التوجيه مره اخرى أخرى لمن؟ للناس جميعا جاء التوجيه للقائد العظيم وللرسول الكريم بعد ذلك جاء للمرسل إليه للسابعين فقال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أنزل إليكم إذن أنزل مرة, مرة الأولى أنزل لمن لرسول الله باعتباره قائدا وباعتباره مربيا وباعتباره مرشدا وباعتباره رسولا أنزل عليها هذا القرآن باعتباره مبلغا ليبلغه قبل ان يبلغه أمر بان يؤمن به ويتبعه ثم بعد ذلك قال اياكم ان تفهموا ان هذا القران خاص برسول الله لا بل قال هو لتنذر به من ينذر فيه المنذر اليه فيه المنذرون ولا لا لا بد وذكرى للمؤمنين ثم جاء قال اتبعوا وهذا اتبعوا ما هو خطاب فقط للمؤمنين بل للعالم كله للناس جميعا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فانزل الينا بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الينا من من من ربنا انزل اليكم من ربكم ممن اعتنى بتربيتكم، ممن اعتنى ووجه قدرته إلى ايجادكم ثم إلى تربية اجسامكم والتربيه تحتاج الى تطور من من كذا إلى من طور إلى طور إلى طور إلى طور إلى ليكم وما اقتصر فقط على التربية الجسمية بل وضع كتابا كما نقول دائما تربويا وأرسل رسولا مربيا فهذا القرآن أنزل للتربية ممن جاء من ربنا والربنا هو مربينا وضع لنا منهاجا للتربيه لتربية نفوسنا لتربية أرواحنا لنكمل هنا ولنسعد هناك أنزل إليكم من ربكم أنزل إليكم اذن اخواني اراد الله سبحانه وتعالى ان يمحو الجاهليه من الارض اراد ان يقيم عالما اخر غير العالم الجاهلي عالم تحكمه سلطه الله جاء هذا القران لطرد الطواغيت الذين اغتصبوا سلطه الله في ارض الله على عباد الله في مملكه الله جاء لطردها جاء ليقيم قاعده لا اله الا الله محمد رسول الله فلا امر الا امره ولا نهي الا نهيه ولا تحليل لا تحريم الا منه ولا منهاج الا منهاجه ولا حب حكم الا حبه هو الذي يحكم في العالم من الملكوت الأعلى فيجب أن يحكم في الأرض لأنه ملك اتبعوا ما اليكم إليكم وربكم جاء هذا الإسلام العظيم لطرد كل الايديولوجيات للقضاء على الإلحاد والوثنية واليهودية الماسونية والصليبية الحاقدة والشيوعية الملحدة والاشتراكيه الديمقراطيه الليبراليه والقوميه والديكتاتوريه القضاء على كل الادويه يبقى واحد وهو دين الله سبق القاعده لا اله الا الله محمد رسول الله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فالقضيه قضيه السباحه قضية التباع هي الميزان من اتبع هذا المنهاج فهو المسلم فهو المؤمن ومن اعرض عن هذا المنهاج ورفض هذا المنهاج وحارب هذا المنهاج فهو الكافر المشرك فالقضية قضية التباع ما في ثاني قضية ما انزل اليكم من ربكم ولذا يقول الحق سبحانه وتعالى ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم ويقول في الايه الاخرى ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فاتسدعوا أمر فرعون وما أمر فرعون بأشيء ويقول سبحانه وقال الضعفاء للذين استكبروا إن إنا كنا لكم سبع من الذي أدخلنا النار وبئس القرار إن كنا لكم سبع ويقول سبحانه فمن اتسبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة ومن أعرض عن ذكري يعني عن سباعك فإن له معيشة ضنكة هنا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك اياتنا فنسيتها رميت بها عملتها معامل الناس تركتها تركت اتباعها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى جزا من جنس العمل حديث عدي بن حاسب لما جاء وفي وفعل قيصني دخل على رسول الله وامر صلى الله عليه وسلم بالاسلام ووجده يقرأ قوله تعالى اتخذوا احبارهم واليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال والله يا رسول الله انهم ما عبدوهم ظن على ان مراكز العباده هنا هو السجود والركوع قال والله يا رسول الله ما عبدوهم قال عليه الصلاه والسلام ألم يحرموا لهم الحلال ويحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فاتبعوهم قال بل قال فتلك عبادتكم تلك هي العبادة الاتباع هو العبادة والشيطان يوم القيامة ينصب لهم انظر ويلقب حاضرة على من؟ على أتباعه على تلامنته على حزبه ومن سجل في قائمة أتباعه يلقي عليهم خطبة في جهنم ومن بر جهنم يونعيذ بالله أشيق هذه الخطبة الله سجلها سبحانه وأخبرنا بها وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني استقر من في الجنة في الجنة ومن في النار في النار قضي الأمر خالوا ما رب يجيب أشي لهم إن الله وعدكم وعد الحق في كتابه ووعدتكم فأخلفتكم عبرت عليكم كذبت عليكم ووعدتكم فأخلفتكم أعطيتكم ميعاد وعبرت عليكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما كانت عندي ذبابات ولا طائره الحلف الاطلسي ما كان عندي شيء ما كانت عندي جيوش ما كانت عندي معجزات ما كان عندي شيء إلا أن دعوتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجمتم لي سبع ثووني ثلاثة لوموني ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية ما تسفظوا بي ولا تسفظوا بكم ما بقي جلس ما أستطيع لكم يا الكلاب يا وانظروا يا إخوان وإحنا سبتنا في الشيطان الشيطان ما شو إحنا سبعناه كيف سبعناه؟ ليش سبعناه؟ سبعناه هنا عماز في الخمرة في الزينة في اللوات في الرمى في القمار هذه هي تلفزيونات هذه هي أفلام إيش الشيطان وإحنا تبعينه سير وراءه وهو ها يزخرف لنا الأضحاى لأن هذه حفر نسقط فيها والعياذ بالله كذا ولا لا يحفر لك بيوصل عمل فخ فخ رشكم كيف كذا يعملوا مسيطع الزينه يزينة المطبخ واعمل لك المصيده ديال اللواء وقم تقفلها واعمل لك المصيده ديال الريف تما قبطي واعمل لك ديال القمه تما قبطي واعمل لك ديال الكديد تما قبط واعمل ديال الريه تما قبط هذه مصيده هذه افخاخ ديال الشيطان وقفتنا كامله الله ما ترك احد كل شيء الان مقصور في يد الشيطان نكبل في يد الشيطان يحاول اش نقدك للسجاد الاستجابه يربك واعتصم بالله استغذ بالله فر إلى الله ضرب حوله فرق وباقي عندك, عندك الوقت ما زال ما ضربت الحروح والحلقون إلا عندك المقتصر قلنا كان فسيح والعيون بالله يمين والشمال هذا وخصوص اليمين يد يمين ما سوش جهت الشمال جهت الشمال لشكو فيها المنطقة ايه جهت الشمال اذا يقول الحق سبحانه هنا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم اذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الامه الكل مامور ان يتبع اوامر الله واوامر رسول الله من اوامرها وما يثق عن الهوى ان هو الا وحيد حتى هو صلى الله عليه وسلم قال الله له قل اعلنها مدوية أعلنها وسائل الإعلام قل إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي فإذا قلت كلاما وإذا أمرت بأمر وإذا نهيت أو تجرت عن شيء فذلك من ربي والسبع وقال لربي سبع ما يوحى اليك من ربي فنبينا صلى الله عليه وسلم ما له الحق بان يفعل شيئا بدون ان يقول الله دوحى. ليش انه معصوم والله ربطنا به ربما يغلط ولا يمكن يعصي ولا يخشى في المعصيه لا عصمه الله ما يمكن تصدر من المعصيه ابدا وحتى اذا اجتهد واخطا يصور يرف فورا ربنا يسددهم ليش حتى لنا تبعوا الرضى الله ربنا به وما ربنا به إلا ليكون ليكونه مسددا بالحق بقاله وعمله حياته باعتباره رسولا نعم لا إذا كانت أمور هنال لا لا لا اعتبار الطبيعة البشرية كالنوم والأكل والشرب وال لا لا. يعني أمور أما في كيفية نعم في الأمور البشرية أمور اجتهادية في الدنيا والسياسة وكذا إلى آخره أو أمور خاصة به هذه لا. ولذلك يقول ما أتكم الرسول يعني ما أتكم باعتباره رسولا يعني شيئا فعله أمير بأن يبلغ أما الأشياء التي يفعلها في نفسه وقد لا تكون مثلا هو كالفاش في الطريق ويعني اتفق ان أنبال في مكان ما اختلى في مكان ما يصبح عندنا الزن إذا وصلنا ثم نختلف بانفسنا لا لا, لا. لان هذا ما جاءت فيها الله اللهم قال له بلغ هذه ولذلك رب العزه في القران كله يربطنا بايش ان السنه امران سنه تشريعيه وسنه بشريه خاصه به باعتباره بشرا هذه يقسمها علماء الاصول اصول الفقه هم الذين يقسمون هذه الاشياء اين على كل هذه إشارة للطلاب العلم لكي تلبه لها نعم رب العزة في القرآن الكريم يربطنا بهذا الرسول باعتباره رسولا ما أتكم الرسول فخذوه اطيعوا الله وأطيعوا الرسول باعتباره رسولا يقول سبحانه هنا اتسابعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تسع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه واتبع هواه ومن اضل من من يتتبع هواه بغير هدى من الله اذا اخواني ربنا يركز على الاتباع فالقضيه قضيه الاتباع لا تغفلوا ابواله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه سبحانه وتعالى. ولا تتتبع من دونه أولياء. هناك أولياء كثر هناك شيوعية. هناك شراكة. هناك ليبرالية. هناك كما قلنا الحاد. هناك علمانية. هناك ديمقراطية. هناك قومية. هناك ديكتاتورية. هناك يعني هناك طرق. هناك مذاهب. هناك جماعات. هناك إيش؟ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء أولياء لكن اذا كان هؤلاء على منهاج الله نتبعهم ولا لا نتبعهم مثل قال سبحانه والصابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان لانهم على طريق الاحسان على طريق الله على منهاج الله على كتاب الله ولا تتبع من دونه اولياء لان في اتباع عباده لا تتبع شيخا ولا تتبع اماما ولا تتبع رئيسا ولا تتبع جنا ولا إنسا لمن تتبع الله وتتبع رسول الله لأنه يأخذ عن الله ويضلل عن الله ولا تتبع من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. من يتذكر منكم ويتفكر منكم الكثير منكم غافل عن هذه الحقيقة الكثير منكم ساهن عن هذه القاعدة الكثير منكم سائن ما يعرف هذه, هذه الرمور المهمة ما يعرف القليل قليلا ما يتذكرون والقليل من هو هم المؤمنون من يتذكر؟ المؤمنون ولو حرصت بمؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين اذن قليلا ما تذكروا القليل القليل القليل وقليل القلب هو اللي يصدق يعني هم المؤمنون والمؤمنون قله وقله القله وخصوصا اليوم قليلا ما تذكروا ثم رب العزه اتى لنا بنموذج من النظاره التي تخدمت لتنذر به كيف يا ربي انذر قال له وكم من قريه اهلكناها اي قل لهم واعلنها بينهم وهذا من الانذار القران حلقات حلقات متسلسله بعضها مربوط في بعض وكم من قريه اهلكناها جاءت بيانا للنظاره لان قال هذا القران انزل لي لتنذر به فجاء لنا بنوع من انواع النظاره فقال وكم من قريه اهلكناها اي قل لهم كم وكم كثير وكثير من القرى والمدن كثير من القبائل وكثير من الأمم وكثير من الأجيال وكثير من الدول وكثير من القارات سحقها الرب سبحانه وأهلكها وأبادها فسبحانه وتعالى أراد أن يذكر لنا مصارع الغابرين لكي نتصعد ونعتبر أولا نتساءل لما أهلكم لما دمرم لما أميدم لما يا رب بين في الآية الأخرى وقال وكم قصمنا وكم قصمنا ما يبسين بالصاد القصم هو الإهلاك القصم هو الإهلاك وكم قصمنا أهلكم وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ابديه ما يهلك قرى وهي صالحه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا في امها في مدنها العظيمه الكبيره حتى ينتشر الخبر ما يمس رسولا في البادية لا في أمها في أم القرى ومن حولها ولذلك بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ومكة كانت هي قلب الجزيرة العربية بل هي سرة القرى الارضيه حتى اكتشف العلماء ان امتداءا منها وهذا من معجزات القرآن العظيم وكم قصرنا وكم كم سكتيرية كثير وكثير, وكثير وكثير من الأمم ابيدت وأهلكت وكم قصرنا من قرية وكم من قرية أهلكناها وكم من قرية أهلكناها لماذا؟ لأنها ما اتبعت منهاج الله حادث عن طريق الله ما ارتبطت بكتاب الله ما قتدت برسول الله ما قبلت النذارة ما تذكرت بهذه بهذا القرآن الذي جاء بأفصح العبارة وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا عذابنا بياتا او هم قائلون ليلا يعني وقت الغافلة في الوقت الإنسان اللي يستارش في الوقت اللي يجي ويناف من أتعاب النهار كله وهو في تعب جاء في الليل ليستريح هو يستريح وإذا برب العزة يامر هذه الأرض لأن تنتصر لله لأنها تعبد الله يامر الريح يامر الامطار التفانية يامر إيش امر ذبابة أمر داوود لان تقضي على اعى كافر في الارض وتدخل في خيشومه وتتضخم في راسه مثل الحمامه وتضطرب بريشها كذا بجناحها ويتمنى هو الموت والقضاء عليه من حينه وكان قال اعز واحد عنده ان يددك راسه في جدار لكي تستقر هذه الحمامه وإذا به يأمر عبدا من عباده ويقول له اضرب رأسي بسوي حتى السريع واذا به يطرب بالسيف ويصيب جناحه ايش جناح البعوضه وتقول يا ربي انا اجوت من جنودك وهذا عبد من عبادك ضرب جناحي يقول ماذا تريدين تريدين الديه فتقول كم يقول نعطيك الدنيا منذ خلقتها إلى أن افنيتها كلها أعطيك إياها قلت والله ما تنفعني أبغي جناحي أبغي جناحي يقول سيدنا رسول الله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافرة من حجر عدمها لا إله إلا الله وكم من قريه أهلكناها فجاء بأسنا بيتا او هم قائلون القائلون يعني نائمون في القيلولة كالناس يستمعون القيلولة ولا لا ايام الحر ها؟ واليوم ايضا في من يستمعون القيلولة يعني هم في راحة وفي اطمئنان وفي سكون وفي وفي وفي واذا في رب العزة هي يجي ويقلبها عنك ليش؟ لانهم اتبعوا ما اوزل اليهم ربيهم لو اتبعوا ما فادع الله فيما دعهم فمردوا على الله وانقطع عن الله ورموا بشرع الله عرض الحائط أهلهم أهل عزيز المقتبل وكان من قرية لجناها فجاءها بأسنا بياسا ويقول في الآية الأخرى افامن اهل أهل القرى أن ياتي يوم بأسنا بياسا وهم نائمون أو من أهل القرى أن ياتي يوم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفاء بكر مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القبر هذا وكم من قريتنا لكناها فَجَاءَهَا بأسنا بياتها أَوْ هُمْ قَائِلُونَ أشكال فأردوا فعلهم قال فما كان دعواهم مَا ما قَوْلُهُمْ قولهم وصرافهم أشهر له أفرضوا إنا كنا ظالمين نحن فعلنا ما فعلنا بأموزز استحقنا هذا الموسيقى إنا كنا ظالمين ظلمنا هذا الدين ظلمنا الدعوة. ظلمنا شريعة الله. ظلمنا كتاب الله. ظلمنا انفزنا. ظلمنا اولادنا. ما ربيناهم على كتاب الله. ما ربيناهم على منهاج الله. ربيناهم على التبرج والخبور والمخدرات والدعارة وال hurting والويلات والمصائف والمشكلات. وإذا برب العزة دمرنا نحن ظلمنا وظلمنا اولادنا وظلمنا شعوبنا حرمناهم من هذا منهاج الرباني حربناه سعادة الدنيا وسعادة الاخرة فاستحقنا نصابه هذا الاحتراف ما ينفع. بداية الاوان آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. قائمه آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. بالزنا او باللواط وما له شهاده والشهاده لابد من اربعه بالنسبه الى الزنا او اللواط راوا كالمروض في المكحله اذا لم تكن هذه الشهاده باربعه واتفقت الرؤيا والا ولو كان حقا وصدقا يجلد كم ثمانين جلده والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء ربنا انزل قرانا في هذا فهو يسلى الى ان تقوم الساعه والذين يرمون المحصنات يعني المراه العفيفه افرق عن المحصنات محصن المحسن والمحصنه غير واحد ولكن الزنا من المراه وأفضع واشنع في المجتمع الإيماني في المجتمع الإسلامي في المجتمع الرباني أما في المجتمع الجاهلي ما فيها أسهل من الزنا الآن تخرج تريد وانتزني خلاص الأمر ميسره سهله ما تتطلب عناء ولا تعال بل الزنا يطرق عليك بيتك تطلب بالزنا من قعر بيتك على كل حال نحن نتحدث عن المجتمع القرآني، المجتمع الإيماني، أما المجتمع الجاهلي نحن ما نتحدث عنه. هذا مجتمع آخر. هذا المنكر عنده معروف. المنكر عنده معروف. والمعروف عنده منكر. لا نحن نتحدث عن المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي ما يعرف الزنا. الزنا عنده منكر. والمنكر يعني شيء غير معروف. شيء مجهول يسمى منكر، يعني الشر ينكره ما يعرفه، فلان منكر يعني ما يعرفه، وفلان معروف، معروف معروف، الصلاه معروف، والأمر معروف نعجنته معروف، ليش الأمر معروف؟ شيء معروف لأنه معروف، الشر جاء به معروف عندنا. المهم يعني اللي يقول في إنسان زاني أو في لائق أو كذا وما عنده أربعة شهود لكي يقام الحد عليه هذا الذي يقول هذا الكلام كم عليه؟ ثمانين. ثمانين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأرب محصنات يقول في عمر محصنه ما محصننا نحن أما إذا تجاهرت بالزنا تجاهرت بالدعارة والعهارة هذا خلاص. هذا كل الناس معافا إلا المجاهرين كما كان رسول الله يظهر لا المحصنات العفيفات كذلك هذا الرجل العفيف والآخر يتهمه وليكن فعلا الحن الله قد يقول لكن ما يجوز له ندخل بهذا ما يقول له زاني ولا الآخر إذا قالوا سواء كام 80 جل نعم يقول بلان يعني يرتكب بونكرا ويرتكب شيئا لا يقول زينة لوط لا هذا هو الحكم في الشرع الإسلامي ولو فعلا فلان من الناس زنى إذا قلت فلان في خطبة ولا في محاضرة ولا في يعني مع جماعة من الناس وقلت فلان زنى كم عليه ما نيجل ولو مسلم ليه المجتمع الإسلامي ما يذع فيه كلمة زنا كلمة لواط لا ما يذكر ليش؟ لأنه ينبه قاطلين ويوجه السادرين اللي ناس ساهي ينبههم ويوجههم من هذا الفعل الشنيع. ما يذكر هذا الكل. هذا الكلام في المجتمع الماضي. ان الذين يحبون أنفسهم فاحشة. في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخره أوكما الله ثم يقول. سؤال هل يجوز للمرأة عندنا أسئلة كثيرة إن شاء الله سوف نخصص درس واحد ها؟ لإجابة عن هذه الأسئلة كلها إن شاء الله في المستقبل قريباً يقول هل تجوز للمرأة أن تصلي خارج المنزل بدون محرم يعني فوق الجبل ولا كذا نعم المرأة لا بد أن تصلّي كانت مسافرة في في طريق ما تريد زيارة أهلها وخارجها وكذا مع أهلها مع زوجها ها تصلّي لا بد توصل وقت تصلّي كما كان أصحاب رسول الله صعب يدور رسول الله عليه وسلم فرد حين عمل أبوه ثم يقول الاخ لماذا تقدم الغرب حين انفصل عن الدين وتأخرنا نحن حين انفصلنا عنه أولا ينبغي أن نعرف هل الغرب متقدم هل أم متأخر وينبغي أن نعرف معالم التقدم ومعالم الحضارة ما هي الحضاره وما هي معالم التقدم التقدم لا يكون الا في العلم في الفكر في الاخلاق دول الغرب حضارتها قائمه على من على صدور الضعفاء على صدور الدول التي يسمونها بالسائرة في طريق النمو، على الدول المتخلفه جثمت على صدرها وثم نهبتها وسلبت دماءها هذه حضارة ولا إيش ولا جسارة هذه جمروزية ما حضارة. هذا تخلف هذه تعازي هذه شقاء فالدول المتحضره المتطوره او المتجبره هذه حضرتها قائمه على من على جثوم وعلى صدور الضعفاء مجموعه من النهابين من اللصوص الكبار هذه حضاره يا اخي الكريم فتح. خفيف من غفلتي هذه مايحة حضاره ثم من هذا المعنى أمريكا اللي هي الآن شرطي العالم هي التي تحكم العالم كله أوروبة وغير أوروبة آسيا والقارات الخام كلها تحكمها الآن أمريكا هذه امريكا الان هناك والله قرأت بنفسي نفسي وعندي كتب تتحدث عن الحياة في امريكا مناطق كثيرة وكثيرة جدا ان لم يكن عندك سلاح انت مهدد بالقتل في اي وقت ما حين ما ينامون الا بالسلاح وما يخرجون الا بالسلاح وهذه الضميات ما تعرفونها انتم هذه هذا حضارة والله بطن الأرض أولى مزاريع في هذه البلاد ما حضارة ثم من ناحية الأخلاقية الزنا ضارب أطنابه الليوس علنا جهار النهار هذه حضارة القذف وسفك الدماء بالمئات والملايين والألم السرقة والتلصص والغصب حدث ولا حرج وعندي شهادة كتب ما واحد كتب كثيرة تتحدث عن الجرائم في أمريكا والغرب كله هذه حضارة بالله عليكم في المفهوم نعم المفهوم العصري المفهوم الجاهلي ممكن نقول حضارة لكن بالمعنى الحضاري هذا ما يحد يا إخواني ثم ثم ثم إذا أردنا أن نذكر ما ريد ذكره ما شاء الله يطول من الوقت ثم نحن هذا يعجبني نعم نحن كنا نريد أن نتحضر نحن العالم الإسلامي كذبوا علينا وقالوا لنا العائق في طريق حضارتكم هو دينكم اقضوا عليه اذبحوا دينكم دوسوا إيمانكم باقدامكم أرموا بكتابكم وراء ظهرانكم تتقدموا وتتحضروا وفعلنا ولم نتحضر هذا يجبني هذا السؤال كيف نحن رمينا بالدين وما تحضرنا هذه كذبة شيطانية الشيطان منبر الشيطان صعد عليه الشيطان وقال لنا ما قال وثقنا وهو لعب علينا وزخرف لنا من القول ما زخرف فوقعنا في فخه كذلك ليسلب ما عندنا فمن الذي أخرجنا عن ديننا من الذي مسخنا مسخا إنه الغرب هؤلاء الذين نزعم أنهم متحضرون هم الذين فعلوا بنا ما فعلوا والله ما نصنع شيئا ليش؟ لأنهم ضرب الحصار عليهم نحن العالم العربي والإسلامي ما نصنع ولو إبرة أنا قلت لكم مرات الإبرة من أين نأتي بها؟ اليابان. من اليابان اليابان اليابان دارة اليابان منذ سبعين سنة ما كان فيه يابان ووجدت اليابان وصارت تنافس الغرب كله ليش؟ لأنهم خدم لانهم فرضوا وجودهم صاروا رجالا ولو بدون دين لانها سنن السنن في الارض هكذا اللي يخدم بجد واشتئال وحطم كل من يقف في طريقه يتحضر ولا لا يتحضر لأن هذه الأرض أنتم أعلموا بأموري دنياكم لكن نحن مدرب علينا الحصار ما نسمع طائر ولا دباب ولا سيارة ولا أي شيء حتى قطع الغيار إذا ركبت يعني في البلاد في بلاد عربي من أين تأسي قطع الغيار مين, مين؟ عرفتم هذا باختصار وعندنا الكثير ما يسعنا ان نقوله ثم يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في السبعين ألفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ارضهم يتوكلون ما هو شرح هذا القول من السبع من سبعين الفا ومع كل 1000 ألف سبعون الفا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم يا رب يقول ما يقولون ما هي اصافون وما هي سمازون وما هي معالمه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض معالم وقال هم الذين لا يسرقون الرقيه تعرفون الرقيه يعني يلزمهم العلماء قالوا لا يستركون ألا يطلبون الرقية ولو كانت الرقية إيش؟ مشروعه لا يطلبونها وإنما يعتمدونها على ربهم ومنهم من قال الرقية الغير مشروعة الرقية الجاهلية الذين يرقون بشمهاروش وخردوش وكذا إلى أسماء جلوم أو بفلان من الناس أو الأولياء أو الصالحين أو أسماء الملائكة أو كذا فهذه الرقية جاهلية شركية من من السبعين الفل لا يدخلون في متاهات الشرك ابتداء من الركشطيه هم يتبرؤون لا يسترقون ولا يكتون الكي الرسول اعظم يقول اذا كان شفاء امتي ففي ثلاث في شرطه محجم وفي شبه عسل او كي بنار وما اكتون ونهاء عن الكيك ويقول اخر الدواء الكيك كيف الكيك سبحان الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبيب الاطباء اليوم يتعالجون بالصعق الكهربائي اخذوه من قول رسول الله او كي يبنى وعلى ربهم يتطيرون تعرفون الطيارة الطيارة هي التي ترد الناس عما عم هم عازمون عليه مثلا يقوم في الصباح ويقول والله نريد, نريد نعمل كذا واذا به يبقى غرابا طائرا قبل كانوا الجهد هكذا وكان يسجرون الطير قبيلا من القبائل كانت تسجر الطير يعني يريد زواج يريد تجاره يريد سفرا يريد يريد يريد ليش بدلا من الاستخاره في الاسلام العظيم اعطانا الاستخاره هم ماذا كيف يفعلون كانوا يجرون الطير، يمشي ويرجع الطير ويشوف هذا الطير وايش يمشي جهه اليمين هذا حصل جهه جميل واذا مشى جهه اليسار يتشائم يقول هذا هذا هذا الزواج ما فيه خير ولا هذا هذا السفر ما فيه خير واذا مشى جهه اليمين يقول يا والله ما يبقى. خلاص هذا السفر جميل كريس تصبيته سميت الطير من الطير من زجر الطير طبقت كل ما يعني راى الانسان شيئ وتطير به ورجع بسببه سميت الطياره قياسا على الاصل اللي كان فيه الطير الأصل قال فيه طبقت مثلا كيقولوا كتطبخ بالليل ليش لانه كتخرج البركه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 جسمه ايه؟ حتى حد طيارة الذين كانوا يسهرون الطير وهكذا جميعاً كوز كوز هم اللي فرضوا هذا الخرافات بسيطة أحت العزوية تحليك الباطل هاي هو طويل الله موفرنا جميعا لما يحبه وإرضاك سبحانه الله وبركاته بحمد الله الله إلى سبحانه الله لله والحمد لله رب العالمين Gracias.